رفرف العميد حلق في السما عالي طير رفرف العميد حلق في السما عالي جاب الكاس وانتصر يلا رش والزهر جاب الكاس وانتصر يلا رش والزهر, والزهر يا حلوك والله يا العميد يا حلوك والله يا العميد